وقال في اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقال رسيب فَمَن يَعْبُدُ وَكُنْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ قُلْ فَمَن يَعْبُدُ وَكُنْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ يَوْمَ يُنَادِ إِلَى مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ